Let's see what I'm حبك لو My side cannot wait. وعد الله الله مو كنني واد الله منا سيامنا سننا لنا Oh, I'm a second of the road, see ذَرَأَ <تصفيق> اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ جَمِيعًا فَأَظْهَرَ لأنك تجري من سطح أنها girl called. so what it or so bro بعض وجعك الله تفرجوا معي أبدا هم كفوا في يا وَتَنَاقَضُونَ مَا أَحْيَيْتَنِيَ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ با Oh, <laughs> لولا أن كتب